في ذهول المعمعة عندما يسمع للسيوف قعقعة تسبق المنايا أمنيات لأبطالنا بفلسطين على الجبهات ينادون بأعلى صوت مرحبا بالموت مرحبا بالموت ينادون المنية أنت علي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سنعي ودعسل ودعسل ودعسل المنية أنت علي سبيل الله نأو الله عن ساح الدنايا نأو الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجود ينادون المنية أن تعالي تبين الله أحلى ما يكون نأو الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون ينادون المنية أن تعالي تبين الله أحلى ما يكون نأو الله عن ساح الدنايا. انثل علم الفاسد والموجود سبيل الله درب للمنايا وأختار تجلل بالفتوة سبيل الله غاية كل حين دبيب عاقل شهم أمين ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون نأو الله عن ساحدنا يا وعن سلع المفاسد والمجون ينادون المنية أنت علي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجوم هم لله قد باعوا النفوسا فيالى الربح نفسي فالتهون يهزر قادهم نحب الثكالا ودمع اليتم تذرفه العيون ينادون المنية أنت علي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سنع المفاسد والمجون ينادون المنية أنت علي سبيل الله أحلى ما يكون نأو الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجوم يسير طموحهم في كل درب يقاتل كل مجتر إن فقاتل بينهم لا تخش ضر هم الأحرار في غمض ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سنع المفاسد والمجون ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى الله عن ساح الدنايا وعنسى العلم فاسد والمجود هم الإيمان يبعثهم حثيثا فيد الإسلام طيب يا منون هم الإيمان يبعثهم حثيثا فيد الإسلام طيب يا منون فيد الإسلام طيب يا منون فيد الإسلام طيب يا منون